العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الليلة يكون الدرس في الفروق لا القرافي وقبل أن نبدأ فيه أحب أن أنبهكم إلى أمر مهم هذا الأمر هو أن علم الفروق هو النوع من أنواع العلوم وكل علم من العلوم سواء كان هذا العلم من علم القواعد قواعد العلوم لأن كل علم من العلوم له قواعده أو كان فروع لأن كل علم من العلوم له قواعده وله فروعه فعلم الأصول له قواعده وفروعه الأدلة فروعه الأدلة التفصيلية ليست الإجمالية لا وقواعد الفقه وهي عبارة عن يعني القاعدة عبارة عن فروع اشتركت في علة واحدة فتكونت قاعدة فقهية وهذه القواعد تجدون أنها مأخوذة من أدلة التشريع لكن عن طريق استخدام قواعد الأصول فقواعد الأصول تستخدم للاستنباط من أدلة التشريع والمسائل المستنبطة هذه كل فروع اشتركت في مناط واحد سواء كان هذا المناط جنس أو كان هذا المناط نوع فإنه يتكون منه قاعدة فقهية وإذا كانت فروع هذه القاعدة الفقهية من أبواب مختلفة صدق عليها أنها قاعدة لكن إذا كانت إذا كانت الفروع من باب واحد فإنهم يطلقون على هذا أنه ضابط ولا يطلقون عليه بأنه قاعدة فقهية فإذا كانت الفروع من أبواب مختلفة صارت القاعدة فقية وإذا كانت من باب واحد صار ضابطا فقيا وهكذا بالنظر إلى قواعد المقاصد يعني اللي هي عبارة عن جلب المصالح يعني قواعد جلب المصالح ودرء المفاسد فلها جلب المصالح لها قواعد ودرء المفاسد لها قواعد وهكذا بالنظر إلى العلوم الأخرى مثل علوم قواعد التفسير وقواعد التحديث وقواعد النحو إلى غير ذلك من العلوم فكل علم تجدون أن هناك فرق فروقا بين قواعده وكذلك فروق بين فروعه فعلى هذا الأساس الفقه الفقه له فروع وفروعه لها يعني تنقسم إلى قسمين القسم الأول الفروع التي يجمعها علة واحدة وهذه هذه سمونها علم الجمع فالفروع التي تشترك في علة واحدة يطلقون عليها علم الجمع وهي التي تتكون منها القواعد الفقهية لكن فيه فروع عندما تعمل مقارنة بين فرع وفرع تجد أنهما مختلفان تجد أنهما مختلفان وبناء على ذلك ينشأ علم الفروق ينشأ علم الفروق بين الفروع الفقهية وفيها كتب فيها الفروق بين الفروع الفقهية فيها كتب معلفة ويوجد أيضا توجد الفروق في يعني مدرجة من ضمن بعض الكتب مثل الفروق الموجودة في الأشباه والنظائر السيوطي والفروق الموجودة في الأشباه والنضائر لبن نجيم وهكذا فيه كتب مؤلفة لكن أدرجوا الفروق بين القو بين الفروع الفقهية أدرجوها على أنها علم من يعني قسم من أقسام العلم الموجودة في هذا الكتاب وفي كتب مفردة. وبإمكان الإنسان يشتريها من الشابين السوك وفيه الفروق بين القواعد الأصولية الفروق بين القواعد الأصولية وفيه الفروق بين القواعد الفقهية وفيه الفروق بين الضوابط الفقهية فعندنا الفروق بين الفروع الفقهية والفروق بين القواعد الأصولية والفروق بين القواعد الفقهية والفروق بين الضوابط الفقهية وفيه فروق فيه فروق تكون فروق من جهة اللغة لكنها تدخل في أصول الفقه فهي من ناحية مادتها لغوية ولكن من ناحية مدلولها والمقصود منها أنها قواعدها قواعد أصولية فمدرجة في الفروق بين القواعد الأصولية وفيه فروق أيضا بين مقاصد الشريعة بين قواعد مقاصد الشريعة وفيه فروق في علم التوحيد في الإيمان وفي التوحيد يعني فيه فروق في قواعد علم العقائد فروق بين قواعد علم العقائد وفيه فروق بين قواعد علم السلوك بين قواعد علم السلوك الكتاب هذا اللي هو الفروق للقرافي هذا تجدون انه مجموع يعني يوجد فيه فروق بين قواعد اصوليه وفروق بين قواعد فقهية وفروق بين ضوابط فقهية وفروق بين فروع فقهية ولكنها ولكن الفروق بين الضوابط وبين الفروع هذه قليلة جدا لكنها موجودة وفيه فروق بين قواعد العقائد لكنها ليست بكثيرة وفيه قواعد أيضا في علم السلوك. يعني فيه فروق بين قواعد علم السلوك لكنها ليست بكثيرة وفيه شخص فيه شخص رتب الكتاب رتب الكتاب يعني صنف الفروق لأن فروق هذه تزيد عن خمسمائة قاعدة يعني فروق بين خمسمائة قاعدة ففي كتاب رتبها أخذ رسالة لا أدري رسالة ماجستير أو دكتوراه لكنها في ترتيب الفروق فمثلا ذكر جميع الفروق بين القواعد الأصولية مستقلة الفروق بين القواعد الفقهية مستقلة الفروق بين القواعد اللغوية مستقلة وهكذا فصنفه موجوده في السوق أظنه جزئان اسمه ترتيب الفروق للقرافي وكتابا كما ذكرت لكم هو رسالة والطريقة التي سأسلكها هي أولا أذكر لكم نص الفرق ثم أبين لكم معناه ثم أذكر له مثال أو مثالين لأن بعض الفروق التي ذكرها رحمه الله أطال فيها النفس يعني تكلم كلاما كثيرا وبإمكانكم الشخص الذي له رغبة بإمكانكم الرجوع إلى ما كتبه وكذلك التعليق الذي عليه لابن الشاط فإنه تعليق قيم جدا يعني ما ما يستغني عنه الشخص الذي يريد أن يدرس الفروق وكذلك الكتاب الذي مع الكتاب المضاف إليه الذي يقول صاحبه أنه نظمه ورتبه فهي ثلاثة كتب أصلها هو كتاب الفروق فممكن أن الشخص يجمع بين هذه الكتب وإذا أضاف إليها الكتاب الرابع الذي هو الترتيب ترتيب الفروق يكون يعني وقرأ فيها ربما ان الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فنبدأ الان بالفرق الاول من الفروق الفرق الاول يقول فيه الفرق الأول بين الشهادة والرواية بين الشهادة والرواية زبدة هذا الفرق وهو أننا ننظر إلى المروي ننظر إلى المروي فإن تعلق المروي بأمر عام للناس فإن تعلق المروي بأمر عام للناس اعتبرنا هذا رواية وإن تعلق بأمر خاص قابل للخصومة وحسم النزاع يعني بهذا القيد قابل للخصومة وحسم النزاع يعني أن هذا مستند يستند إليه من أجل النظر في الخصومة ومن أجل حسم النزاع فيها فهذا هو الشهادة ولا فرق في ذلك بين شهادة امرأة أو شهادة رجل أو مرأتين أو رجلين أو غير ذلك من ناحية أعداد الشهود فهذا يعبر عنه بأنه شهادة والأول يعبر عنه بأنه رواية وعلى هذا الأساس عندما تسمع من شخص كلاما انظر إليه هل هو هل هذا الكلام من الأمور التي يستند عليها القاضي لإثبات الحكم فإذا كان يستند إليه لإثبات الحكم فهذا هو الشهادة. ويتبين لكم ذلك أن الأدلة التي يستند إليها ثلاثة أصناف في الشريعة. الصنف الأول أدلة مشروعية الأحكام. وباب الرواية هو من أدلة مشروعية الأحكام. أدلة مشروعية الأحكام الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. فالرواية هي من أدلة مشروعية الأحكام والصنف الثاني أدلة وقوع الأحكام وهذا الصنف هو عبارة عن جميع الوسائل المستخدمة من أجل إثبات سببية السبب أو شرطية الشرط أو مانعية المعنى أو هذه الأمور الثلاث متفق عليها أما الرابع فهو مسألة علية العلية العلة فهذا مختلف فيه هل هو من هذا من هذه الأدلة أم ليس منها والثالث الثالث هو أدلة إثبات الأحكام ويندرج تحت هذا جميع الوسائل التي يستخدمها القاضي من أجل إثبات الحكم، من أجل إثبات الحكم. فالشهادة هي نوع من أنواع من الأنواع من الوسائل التي يستخدمها القاضي لإثبات الحكم بالنظر إلى أحد المتخاصمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو حاصل هذا الفرق وفيه كلام كثير لكن ترجعون إليه الليلة رغبه يرجع إليه لكن هذا هو حاصل الفرق الفرق الذي بعده الفرق الثاني الفرق الثاني بين قاعدتي الإنشاء والخبر الخبر تجدون أنه يتعلق بأمر ماضي يتعلق بأمر ماضي والإنشاء يتعلق بوقوع أمر مستقبل. الخبر تجدون أنه يتعلق بأمر ماضي. والإنشاء يتعلق بأمر مستقبل. الخبر. من حيث الأصل يصح أن تقول لصاحبه صدقت أو كذبت فيوصف الكلام بالصدق أو الكذب أما بالنظر للإنشاء فلا يصح أن يوصف به هذا الوسط وإذا نظرنا إلى موارد الإنشاء وجدناها كثيرة جدا فجميع الأوامر في الشريعة في الكتاب والسنة جميع الأوامر هذه من الإنشاء جميع النواهي جميع النواهي بصرف النظر عن النهي هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة فهذه يقال يعني يقال عنها إنها من الإنشاء وكذلك وكذلك الترجي والتمني إلى آخر مجموعة كثيرة كلها ذكرها المؤلف كثيرة كلها ترجع إلى الإنشاء لكن الذي يميز لك هو أن الإنشاء لا يوصف بصدق ولا كذب ويتعلق بأمر مستقبل يعني أمر مطلوب حصوله أما الخبر فإنه عبارة عن أمر قد حصل وإذا نظرنا إلى الأخبار وجدنا أنها ثلاثة أصناف الصنف الأول ما يستحيل كذبه الصنف الأول ما يستحيل كذبه وهو خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة هذه الثلاثة يستحيل الكذب فيها وهكذا من ناحية. هذا يستحيل شرعا وهكذا بالنظر لما يستحيل عقلا فإذا قلت الواحد نصف الاثنين فهذا يستحيل أن يكون كذبا معقول إن الواحد نصف الاثنين وفيه ما يستحيل ما يستحيل يعني, يعني وفيه ما يكون كذب قطعا خبر لكنه كذب قطعا مثل ما تقول الواحد نصف العشرة الواحد نصف العشرة أما ما عدا ذلك من الأخبار فهذا ينظر فيه فهذا ينظر فيه ولهذا فيه أمر مهم جدا هو مزلة قدم أنا أنبهكم عليه هذا الأمر هو خبر الآحاد فيجري على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم أن خبر الآحاد ليس بحجة لأنهم يقولون إنه آمر ظني على كل حال ركبون أشياء ماهب والواقع أن خبر الأحادي ينظر إليه من جهتين أما الجهة الأولى فهي من جهة أصله يعني كقاعدة عامة من القواعد من القواعد في علم الحديث من جهة ومن القواعد في علم الأصول من جهة أخرى فمن جهة علاقة القاعدة بعلم الحديث هذا من ناحية قبوله قبول هذا الأصل أو عدم قبوله ومن ناحية علاقته في أصول الفقه من جهة الاستن ما يعني رد أدلة خبر الاحاد كل دليل يضاف إلى ما يناسبه من أدلة التشريع لتقرير القواعد الأصولية من جهة والاستنباط الفروع الفقهية التي تتكون تتكون منها القواعد الفقهية وبناء على ذلك فلا شك أن خبر الآحاد قطعي الثبوت لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وسائر كثير جدا من الصحابة كانوا يعملون به فهذا إجماع على أن خبر الآحاد حجة وأحسن من تكلم في هذه القاعدة في هذه المسألة أحسن من تكلم فيها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فقد أصل هذه القاعدة تأصيلا علميا وذكر كثيرا من الأمثلة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة كثيرة من الصحابة فالقاعدة متفقة أما بالنظر إلى الجانب الثاني وهو النظر إلى الجزئية إلى دليل واحد من الأدلة فهذا يحتاج إلى النظر في سنده يعني كغيره من الأحاديث ينظر إليه في سنده لأنه قد يكون في درجة الصحيح قد يكون مثلا في درجة الصحيح لذاته او لغيره وقد يكون يعني صحيح حسن لذاته او لغيره المقصود اننا ننظر في سنده وننظر الى نتيجة هذا النظر وننزل النتيجة على القسم الذي يناسبها من أنواع أو على النوع الذي يناسبها من أنواع علوم من أنواع الحديث باعتبار باعتباري الدرجة فهو خبر آحاد لكن لا بد أن يتنبه طالب العلم إلى هذه الظاهرة السيئة التي تجري على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم أن خبر الآحاد ليس بحجة فالمقصود أن الخبر تبين لنا ما يقطع بصدقه وما يقطع بكذبه وما يحتاج إلى نظر من ناحية صدقه ومن ناحية الكذب هذا الفرق الثاني الفرق الثالث في أشياء كثيرة لكن ما انتم في حاجة إليها اللي يحتاج يقرأها الفرق الذي بعد هذا الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية المقصود من هذا الفرق هو أن كلمة شرط من ناحية علاقة الشرط في اللغة يقال شرط لغوي ومن جهة علاقة الشرط في الشريعة يقال إنه شرط شرعي شرط شرعي ومن جهة العقل يقال شرط عقلي ومن جهة العادة يقال إنه شرط عادي فعندنا شرط لغوي وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي أربعة هو الآن يريد أن يفرق بين الشرط اللغوي وبين هذه الشروط الثلاثة يعني الأقسام الثلاثة الشرعي العقلي العادي وقصده بالشرط هنا هو ما يذكره الأصوليون قصده بالشرط الشرعي هنا هو ما يذكره الأصوليون الشرط اللغوي المقصود منه إنك تستخدم أداات من أدوات الشرط من أدوات الشرط. فمثلا قوله جل وعلا وإن كن أولاة حمل يعني في المطلقات وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من الغائط الى اخره يعني تستخدم حارف تستخدم اداة يعني شرط لغوي اداة من ادوات الشروع